وَلَا انْتَخِذُوا آيْمَانَكُمْ دَخَادًا بَلْ نُعْفِتُ فَتَنزِيلًا قَدْ مَضَى ثم عن سبيل لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفذ وما وَلَنَجِزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَيْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حيات طيبه وان ان جزين ما فإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان šeriku ul wa بَل اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ قُلْنَا نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ بِيَدِ الْحَقِّ قُلْ يُسَبِّطُهُ